واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القرب واليتاما والمساكين والجار ذي القرب والجار الجنب والصاحب بالجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملك تيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا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 يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر جاء أحد منكم من الغائط أو لامستموا النساء فلم تجدوا ماءا فلم تجدوا ما أنفتهم مصعِدا وطيبا فمسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كَانَ عَفُوٌّ غَفُورا ألم ترَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبا مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الظَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّ السَّبِيلَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَاءِكُمْ وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا